له مَا في السمواتِ وَماَا في الأرضِ وَماَا بَْنَهُ ماَا وَماَا ت تحتَ الثَّر وَإِن تَجَهَر بِالقَوولِ فَإِنهُ يَعلَم السَّ وَأَخْفى ال اللهَّ ل إلََ إِلَّهُ إلا هو اللهَّ ل إلَه إِلاهُ لَهُ الأسماء اسنا وهل اتاك حديث موسى اذ راى نار فقال لأهلهم كونوا اني انست نارا اني انست نارا لعلني اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى لَمَّا أَتَاهُنُودِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يوحى، أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني, فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وتعلم وما تبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وَأَهْشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَا أُرِيدُ أَخْرَا قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ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 إذ أَوْ حَيْنَ إِلَ أُِّكَمَا يُوحَا أَنِ قُضِفِي فِي التَّابوتِ فَقَض فِيه فِي اليَِّ فَْيُلْقهِ الَُّ بِالسَّاحِل فَْيُلْقِهِ الَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْه عَدُونمِ وَدَُّ وَأَلْقَيتُ عَلَيْكَ مَحَبَّة مِنّ وَلِلتُصْنَ عَ عَيْنِي. اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ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 قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بني إسراء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 في كتاب لا يَضِلُّ ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها